وَلَقدَدْ أَخَذَ اللَّهُ م سَاقَبَنِي إرائِي لَ وَبَسْنَا مِنهُ مُسْنَّيِ عشَرَ نَ قِيبَ وَقَالَ اللَّهُ إنِيِي معَكُم لإِن أَقَمتُم الصَّلَةَ وَآتَتُ مُزَّكَاتَ وَآمَتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُُم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا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 ماذكِروبِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَى خَائِنََةٍ مِنهُم إَِّا قَليِيلَ مِنهُم فَعْفُ عَنْهُم وَصفَح إِ اللهَّهَا يُحبُّ مُحسنين وَمِن الذيذينَ قَاُوا إ نَصَارَ أَخَذْنَا مِيثَاقَغُم فَنَسُ حَظَّم مِمما ذُكِعُ بِهِ فَأَغْرَنَا بَينَعُ الْ العدَوَتَ وَالْبَغْضَ أَلَ يَو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 بَاءُ وَالَّذِي يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 فَا يَخُرجُ مِنهَا فَ خُرُدُوا مِن هَا فَإِ ذَخِلُون قالَا رَجُولانِ مِنَّينَ يَخَافُونَ أَنْ عَنَ اللَّهُ عَلَيهِ مَدُقُُ عَلَيْهِم, عليهم لِبابَ فَإذاَا دَخَلْلتُمُهُ فَإَِّكُمْ غَالِبُون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 ملا تسع على القوم الفاسقين